شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم سو... اعتذروا الله اكبر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 وَإِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسول ترى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله الله Subhan Allahu liman hamida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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يحتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا احتديتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ دَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ إِثْنَانِ دَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ من غيركم.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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانك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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر Zemja Allah, Huni Man Hamida.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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الله الله En daarom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 وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ كي يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وما من دَابَّةٍ في الْأَرْضِ ولا طائر يطير بجناحيه إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا صموا وبكموا في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الله Omdat Allah niet kunnen vergeten dat het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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 <coughs> Allah Allah